بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلى وصلى مبارك على سيدنا محمد النبي لأني وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى ونكبر الله بإن آية كنتن إيكو سورة الواقعة إلى آخر الصور ونكبر الله بإن وحاين نود بيس الدرسي وروحو أها إهل النار قد باتذائي لكل ميان وحاين نباتذائك وكانوا وحايا أهايين يصيرون كوية دائلة على الحين في الدم جاء العظيم وين الشرك وكانوا حيا يقولون كوي لا هذا، أذا وقت جيمتنا عن دمنا وكنا كنا أنا هن التراب العرو، يوح دام اللفه، أين أننا من, من الصباح نحن إيه وأباؤنا الأولون أبى يوجي يهرئ، قلوا حاد قت لا هذا، إن الأولين كوي هراء والأخرين كوي ضمئ، لما جمعون واليسوكيين ila miqati yawm thi miqati yawm malin balantad ma'lum in la yaqanu say qiyamata thumma innakum idhka ayyuhad da lana kawn sanaw al mukaththibuna aybiniyaw la'akuluna wa ad'una isan min shajarin ghit bad ka unaysanu min zaqum ghit hadi ghaib lagadiga فما لئون واتكبوا من أحد يضع البضون على شعر، فشاربون العبيسان عليه زقوم من الحميم بيأكلون، فشاربون واتعبي سان شربلهم جل الدكان كع عبدي سو كله، هذا كان نزوله مرثقات كذويه ما لتقيم، الله سبحانه وتعالى قل لي جندب لي أي رمي أنا الصوبين الله وحيدني كويري كدم wakhadibiin taaho geed xazqoon kale ilaahada cunaysaan haloo shaad ka buuxinaysaan biya biya kulun wali diin ku dari waad ka daba cabaysaan geela dukaanka ma taqaan dukaanka wayahan ma arag geela dukaanka haloo shiso laalanta biya han kama bogan karo afka inta soo saru miigan oo una aad u cabeynay marka siduna si, u dhalgayno bay u, ka dhalgasaan meeshan yaalo dab umba umbaad cabaysaan sida geela dukaanka oo kale ثم إنكم إذنكوا أيها الضالون كونوا صنم المكذبون إبني يعيش أهو لآكلون واتعون من شجر جد أو من زقوم جد كنارتكوا يلا فمالون حين منها جدا ألبضون على شعر تكبوا فشاربون واتعب إسان عليه جد كدشيسة من الحميم بيأكل باتكدل عب فشاربون واتعب إسان شو بلهم جيل الدكان إسال عبد بيها كمد درج من الدبرة أذن مقرور يبيها على شئ يذكر سيد توسكاران ما تكترئ وقال الله محاذيها هذا كانوا نزلهم ومرتقات قاد يوم الدين نار بالقو مرتقات يوم الدين يوم الجزائي ما لس إسبال الله وحنا توسى يا وحياب قد ردي ساء وعدكم رب نحن أننا خلقناكم إذن أبو راي إفلاولا تصدقون ماتقوم إنسان بس كما ماتقوم markii horeba meela aan baan idin ka abuuray bacsiga ma rumaysaan aadkii markii horeba idin abuuray meen maraba soo celin kareen iyo weey potaamadu dilisatan inu alla mar labaad way rumaysan yihiin alla inuu khaliq yahay alla du khaliq yahud uktiin markii horeba meela ما تمنونه وحد كشبتان او مني اه انتم اذن كميا تخلقونه ابو روي المكسمي ام نحن ما سنق الخالقون هو ابو ري نحن انه قدرنا وان قدر ربينكم دحدينا الموت دمشد وما نحن ان نقول منه بمسبوقينا كول لا لا دقي كرو لا لا بادين كرو الا ان بديل الى ان اذا كن بدل امثالكم بدينكو خله او ونشئكم ان دين ابو روح فيما شيء لا تعلمونه اذا نغى allaahu subhaanahu wa Taala. manida aat rihimka ku shubtaan ka warama midinka ilma ka dhigay masara ka dhigay haye jawaabtu waxa Allah ba ka dhigay maut ka dhixdiina qadaray sidaan mautka u qadaray yaan idin soo noolayn kara marka igamana badin karaan inaad idinku kala sameeyaan mar labaad idinku kala soo celiyo ama idinkani inta aad idin baabeyo kuwa kala keeno si fooyin idinku aydan ogeyn yaani dukoo abuurid doona si fooyin hada aydan ogeyn ووحياتك ايضا هادا لهين يعني دكو أبوري دونا الله حولي سبحانه وتعالى أفرأيتم بالواربة ما تمنون وحد كشبتان منيئ في الرحمة عمك كشبتان أنتم ميدنك تخلقونه أبوري المكاد أم نحن مساءنك الخالقونك هو أبوريه و الله سبحانه وتعالى الله حقا فعلك مركو كهالله جمع سيدي بيستقاه الله إبادة مركي لقاه نحن أننا قدرنا حكوني baynukum lixdina almutadhimashad saandhixdina dimashad san ku nay yani idin abu rood idin soo nooleyn oo ma nahnu annagumani bisbuuqina ku wal laga bad in karo oo laga aradi karo oo laga eeliin karo allaah inuu bedeli ina beddelo amsalakum idin ko kale oo idinkii intaan idin beddelo anku wal ku beddelo ama idinku sida tiin qiyaamaha idin ku soo bixino wanu shee idin abu roo fiima abu rood xidilla taalamuun idin lugay si ay idan ogin bay idin ku abu roo ولقد علمت محاد أكتين أن شاء الله أبوك الأولي لا تذكرون مواتن ده، أبوك هروات قسنتين ودكتين إلى أبوري، مد وانتونتان وقدمنا الرميسات، ماك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى وما كلف فضده لكن عقل جان مركل ليهه، واحمر للسويث ما يمر لبعدين إلا السماء، يا كذب يا، إنك عقل الله سبحانه وما كلف يا را، الله وحليه علمت أنا شاءت عقولك الأولاء هراء. فلو لا تذكرون أفرأي انتم ما دون تون تا. أفرائنتهم بالورما. ما تحرصون واحد بيرسان. أنتم يدرك. يا تزرعونه صوصاري زرعوا صوصاريد. أم نحن مسألة نجا الزرعون بره الصوصارين. لو نشاءه دان دونه. لجعلناه حنكي للهين. حضام من بربر. إنت قلتي إنه. فضلتم الله ذين. تفكرون كويابا أو على على. ما هتكون على على سان. Ina anna jällemuokramuunen, eläin eläin, se on tämä nu, jano Bertha minne. Bal, nappano anna ja mahramuunen, kuin lhojiiva nuhaja. Ohebaba mahisa nu, kaatua nu, joo miti lah. Hän on lada sad. Täfekkuhunen tuhujywa alaa al. Yjääbi, muruk Bertha, ad Berthen. Me näin zerge kässo sarim, se idink. Hän on tuon Subhanut ala ylon ääden, on kulu on kamar. لا تقولوا زرعتو أنا بأري هارده هنا لكن قولوا حراثوان قددها بكر قددتانك نئنوك الراء زرعوا سوساردة سوساردةنا الله بكوشة قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم بالورما ما تحرثون وحد قددسان أأنتم إذنك مياتزرعونه بأري أو سوساردة أمن نحن مزارعونه بأري سوساردة لو نشاء هادان دونه لجعلناه حنكي يلي لهين حضاما بربر فظلتم وحاضحان لهين تفكهونا كوي و على علي او كو على علي إن انني لمقربونه وانا لدينهي عوليش با نساره خريشكي انو غلينا يا نلغوليها والله نحن محرومون ميوابنا الهويه وحببكم انت كوماين افرايتم بالرحمن الماء ابيها الذي بها تشربون عند ابيسان من المزن الضرور ام نحن ما سنغا المزلين سودجينه لو نساو ujachen achan ka yeeli lahayn gar raw qadaad falaa la tashkurun ma tashkuridan ba alay الم mid ka darro taka khayanay masalla may allah ba ka khayanay madan la ku shukriidan hadan doon biya macaan khadat baba ka digliha bi alalah subhanahu wa ta'ala inni'mat iy rahmah liidin la harisanayo أفرأيتهم بالورما الماء به الذي به تشربون أذاب بيسان أأنتم إذنكم يا أنزلتموه كسودجى من المزني ضرورت أم نحن مثلاً قال المزني سودجنة لو نشأوا هذان دونه جعلناه حكيل لهين وجاجن جرى الخدان فلولا تشكرون ما تشكر ذا واذن سذان أفرأيتهم بالكوارما الناعر الذبكي الله تناره تورون أظهرنا إنسان أأنتم إذنكم يا أنشأتم لليج شجرة هجيت كأذكر للي نسأل أم نحن مشون مثلاً نقدر لنا نحن أننا جعلناها كيا لن أرثن جيت كوجدة تذكيرة وانين يوم متعن راحين ليل مقوينا قوة سفر كالله راحين ليل مقوينا دوه حك الله قفصنا ليل منزلين قوة Marka tätti on se on kasso, se on kasso, se on on kasso, se on kasso, se on kasso, se on kasso, se on kasso, se on kasso, se on se on kasso, on kasso, on kasso, se on on wa garnaayo oo inta salaol iyo soo marka carabtu waxa yidhaahda laba geedba ugu mad geed ku لكن lahayd laakin geedka mar xalayna iyo fi aan baynaahdeen sidaan garanayo geedka leediga labadaba sa u dabadan labadaba inna guduulkeen u dabadan marka cafaarkii leedigu inaa ku ayhiin alla Dabki tuuna at xsana isaan madagaaan. aanaantum idin kamiiya aan 16tum daliyay oo soo saari sha je Am nahnu masaanaga almushouna kuwa soo daliyaya. Nahno aanugu jaha Dabka geedka kuciira erdha’an ku kuciira waxaannuka yalay. Takiira tan waaanin iyo waxtu saalayn mataanu ta xil muoina kuafiririta kufirinta kua a watta fas بسم ربك رب الجامع عيسى القديم اي وين اياه ده اجعلوا في الركوعكم بيقول سبح اسم ربك الاعلى نمبر كي سو دكتي اجعلوا في سجودكم بالنبي سبحان ربي العظيم وبحمده تعال سبحان ربي الاعلى وبحمده وحديث صحيح النبي قال ساوكله شيء فسبحت تصبيح نبي قال كنت بسم ربك رب الجامع عيسى القديم اي وين سبحان ربي العظيم فلا ق victorious. لأنكم أنni倫 الناس عجلتين OVER دونهم. ويرkillنون لهم حم difficiliًا. وت Robin T. وإنه من الغMonشف والإعادة separating وإن الله تعلمونها بأنه أعلمنا can إنه وحي القرآن كريم أعلم. وفي كتاباً كتابك ترى biofah Liqiy Behoeh و Travis Fohd. Ha! ومن 믿기를 على ان يتع الله سبحانه وتعالى خلق جيسابو حضانو كورنارا علم هذا قارب بعيد بمواقع النجوم نجومته يعني قرآن كان نجم يسوق وقت وقتي يسوق كل ليلة تلقديه يا قرآن كي أضو بان سما دسوك الله كأنه كلام الكاتبين ثباله كأنه يسافر ذي يجون جبريل يكو قارسين بل كه جبريل اللباتن صنو ينبي الله محمد أوكه كأنه مرك النجم يكو وقت وقتي waaqi'i nujumi wa awqaati qur'aanku meelaha ay dhacaan ay kasoodagaan way sida hore ku daa nujumi xidguhu meeshii ku dhacaan fi لقد يوم الله محفوظ لا يمسهم متعبط إلا المطهرونا كوا طاهرين تأموجان تنزيل سودجيموين مرب العالمين عالمين ترب جذاك هذا أيضا جبئهان علمدو حيز كفر عصين جبئهان سيد أودن يهين ضميرك لا يمسه إلا المطهرونا إن الله محفوظ كونه قانون مسحك آه تاسع لسكو هل فروحه كليه جدف tamir kaasi mishafku u noqonaya maana ma badgay soo dagtayna mishaf qoran u marka waxaa marka ba ka aayada marka mudahar waxaanay ma taabto sheydaani waxasi u madhwaade walla taaban karo wal isku khilaafay laakin ayadan barna bulud liisna ay waxa loo daliy shadi qolada waxay leen lama taaban karo inaan tahir ahayn oo yeeh dadayn waxa loo daliy shadi xadiis dhaif ah oo ruwayo yifara badalay ay bilhaxam wariyay nabiga inta qoraal qoray oo waxaan amray dulka aad ugu hageynina quraanka yan cadu gacan tiisa yuun galina marka qoladaay leedii mishafka la taaban maayo taasigu dalisade taana waa lagu xogbadan yahay mashruuca galba kitabka quraankeed aqri deed maalintii buu jusa ama laba ka aqriiso inaadan weligaa buu maad wees qabay sura galmiyeeyta leemaa waa su'aato munafiqiy majuus ba hada taawlan akha marka daahirka waxa loo geeyay hadii quraanka xagiisa leeyda waa muumin ka wa salaam marka daaharta la sheegi waa muuminin tah nijaasno wa galada wax لكن أيضاً مرنا بالله دلشان ما حدثه سأل الله دلشانه إنه كتاب كل قرآن وقرآن ويه كريم وناسن في كتاب كتاب كسران هم مكنون إلا قريء أو أسرانهم وحلق رجسهم يعنيد أجان كراني والله محفظ لا يمسه القرآن كمطبته يا كتاب كمكنونه إلا المطهرون أو ملائكتم ويه جينك يا شيطانكم يا شمتي كراني إنهم عن السمع المعزولون وكسرته شعراء تنزيل سدجين ويوم رب العالمين عالمين ترب게ده كهادي اف بهذا الحديث موركن والقرانك ياد انتو ميدكم ميدو نوبينينيساد غداهاندو waxaa weeyahay waxan waxaa ka muqdo waxaan aheyn od ku talagashantahay ma quraanka aad beeninaysad oo aad tajaluna aad ka yeelisaa rizqakum nasibkii quraanka idin kaga soo hagaagay meenad beenisaan ba idinku qaybtiin meenad beenisaan ba weey ma quraankan فريضةكم <حزق> فريضة <حزق> جينة حاجة القرآن كأقولها هيدا النصيب كالقرآن كقولها هيدا أناكم يجوك تكذبون إلى دم الإنسان فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت مر كي الحلقوم الحلقوما نفتهن كوري مريتك مر كي جاد حول المريتك وأنتم يجوك الحين إذا مر كا تندرون أذيع الإنسان ونحن نجنا أغرب أن يودون إليه ميتكم منكم حدين وما لا يكتبه أقفز فنذاء ولكن الله تبشرون ما ثاني فالؤلاء إن كنتم هداتين غير مدينينك والأبالمرين غير كود ترجعون هذا النفط مادع لسان إن كنتم صادقينها دارفون شئ شيء جوابتوا ترجعون ذاهوه لبدا إذا عيوت إذا ظهريت تدنبابا إيا إنت ظهريت تدنبابا لبدا إذا ظهريت تدنبابا ترجعون ذاهت ترجعون ذاهات جواب النفط الله أقول لأي مركي النفط هنغرق قادو أطنور إيسان إنه نفط كبح إذا وحبه أنا قولنا مركّة، أني ذINK ذINKت دونها يوم ما لاقيت با日凌晨 مشوشة، لكن ما لاقيت أبداً أنا. هذا اللي ذلّح السابتة من القيامها اللي يصوب حنا. هذي الله سبحانه وتعالى في لؤلؤة وقتي بلغت الحلقومة، روحك الحلقوم كأجاره، ضميرك بلغت لم ضمير الغيبان إلا شيء يا فرعان مركوا لسكجر وحلا شيء فلولا إذ بلغت مركي جاندي الحلقوم هنگوري مري إذ كمركي جاندي وأنتم إن يكون حيني إذن مر كاتن زرورة أذيع عيسانك أن أقد دونه إليه حق يسمينكم بذلك عجين ولكن لا تبصرون إذن كأذان ذلك ملاقيته فلولا غير مدينينك والله ابال ما رنتونه قيدك هداتيين ترجعونها ما تكون لسان نفط ونفط ديب عشان كنت بدل صادق انك ورنتك واللي سؤلنا ما إن كان هدويا قف كان مفتدرك دمنايا من المقربينك والله دويي مقربينتو حويي كوا واجبك لا يما دحرامته ومكروه هل حتى مباحه مرمر اسك الى اليا مركو مقربينتك ميديا فله خوخو خاخه ايو الريحان والفيز جنة نعيم جنة برواقده سيله اوغي عن روح وريحان معاني بدم اي كو فسيرا كسو قادانه هادو روحو مقربينتا كميديا مقربينتو خايندي وا ددكا واجباتكا و سننتا لا يمادا محرماتكا و بعض المباح ومقربين و ددكا هي برواقدا وما إن كان هدويا من المقربين كوه للدوية فله حوسن هذا فروح صراحة يورحان فزت ونأكسن يوجنة وما كان من أصحاب اليمين ده كميت كتاب كتاب كول فسلام الله فسلام النبض قلي يفوزك اليمين من أصحاب اليمين حالات كميتها هون فسلام الله اليمين سبيل <سؤال> يمينك ماذا بندمري فسلام الله كن بتجلي أكون صناع نينكا مهلوميمينتو حاوي نينكا لكن وحي أبنك لهادي الدم بيجري عليه أي كل كل الدوين هني يا سبع اليمينتو سبيل يمينك ماذا الله جماد درب بشارة للسين ماي يقو أرجع حسن ويا أبن وكتاب قاضي للسيء لكن مقربين تمرك بشارة للو قديم واما ان كان هدي جه من يا اليمين ميدك تكون صاحبك الله فيقال له حلوده سلام نبتقلي من اصحاب اليمين حالات كمتها يا اصحاب اليمين كان هدي من المكذبين كو بينيه أضالين والضالين فله حسونه نزل مستقاه ومن حميم بي كل له اي وتسليه جهنم يا أسعب إن هذا كان وحال إذن شيء كل أهان لأنه يقوم بحق اليقين وحق دبتها من إضافة صفة الموصوفة هي وهو الحق اليقين الله عليها سبحانه وتعالى هدو الضال المكذبين هاي مرتقات كيشوا بيكلوا لأن أرقلوا أما إن كان هدوه من المكذبين كوة بيني وحول الباب بيني أضالين فله حسنة نزول المرتقات ومن حميم كوليل أه يوتصل الى جهنم النار قلي ان هذا وكر الذي ان شيه لو اسا حق اليقين وحق الضبط الهوي محمد فصبيح تصبيح سو بسم ربك ربGamma تستسمح سو نزه رب جل عديم في ركوعكم بالنبي عليه الصلاه والسلام صبح اسم ربك العلي في سجودكم تصبيح لو وحن لا الله سبحانه وتعالى